جمعاه معلتي 4 شعبان شحن 430 شعده هجريه كمون 10 ابريل كلت شحن 10 شمون ميلادي بقد السالين وزاد لنا كتاب الاصول الثلاثه 333 مسرات كلتصله إذا شرح يذهبنا زله جلسه دمه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بارك سبته اصل الثالث نمود اسا ابابس احنا لنا معرفه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا غيرنا خنفلطوم تبل مالاتي لكن كان تنبيه مالاتي حنسي جيغا ك الرمان في بزعبه الرسول صلى الله عليه وسلم كاب مكه تبديسوم مدينه هجره من زغبرو ترادئنا بقى سب مدينه بحجز تقبيلهم من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ابدا حديث خزار بدلي الرسول صلى الله عليه وسلم مدينه مسبصوسي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعت بل زياقه رمت قبله المم تبل بحف بعدنا ورتيه كبقول عثمان سمعانيرنا عك يا شباب ولكن الشغل باني زياره رحمه الله ضعيف هاي الازيد ما بسلسله الحديث الضعيفه والموضوعه وآثرها السيء في الامه في الكتاب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته زياد الدماني المجلد كتاب قصره حادي قصرينا احاديث الدماني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قصره حديث الدماني حدي هامش 200 سوسان 200 مالتي اذا حديث خلباني الضعيف يوازي اللون منتا يوزا طلع البدر علينا دا بيقولوا تقبلوا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالتي ضعيف كاين والمعضل اب زي اش خلباني توم سليستر وات تدمسي سوم اب تمعضن نزح حديث اش خلباني سلستا زوريو نزح حديث زياده تدمسي سوم زبل زلو لكن التمعضن اللي بعل ند حرينايو المعضن ما سقط من الاسناد راويان أو أكثر زبل كلت زوريو نزح حديث زياده ندهرتدم سيسوم نبض ضعيفه ضعيفه حديث معضل لمولد مازي كابتن وضع ضعيف مالت فبقى انا انذا حديث زي اتكث الله خو ندا معضل ما سقط من اسنادي ثلاثه رواات او اكثر دبل كوازي ا جيجا ا وكابت حديث خطاثه الله ابو خلخن المعضل اتيو مالتي لكن تا قلص تعريفنا المعضل ما سقط من اسناده راويان او اكثرات كلته زوري حديث تدا تدم زيزوم زي حديث معضل النبله كلته وي كاب كن في زوج انا كن سلس تز بلا ز نبركو شعو زي غيغا وخبتي اقراربه يونيروتي جيغا مالتي وسمه ما نذا حديث يشغل باني سلس تروات تدم سيسو مالو لكن معظم حرينسه لسه يكون ككلته يتجمر الله مالته طيب زياده ما اخونا الشيخ برهان جزاها الله خيرا نزا شارط من نبهني وانو راجعا والرجوع الى الحق دائما عزه رب سبحانه وتعالى كبرت بك وتحمد ربك ان الله يوفقك للحق نايت انت قاقه خاخه عمكا بالله اي والله بل انما الحمد لله تحكي حجز بصحتك ندق تجوس عليك هكذا كان السلف جميعا كلهم سلف الصالح كاب صحابه جميركه كا. تحكه بصحتهم يحوسوا انت قاقه بان يري لهم كان الحكيم الوسوي لذلك اتجرد للحق واللغه مزلو تحكي كل جزاه فتوى لمن ربي فتوا سلسه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نسلم حق جنات تكونوا لنار الله سبحانه وتعالى سلازي يتحكي حتى تمعضل ابتا جلصنتا سدسته هبطوم زورو يو نزه حديث تدمسي صوم زبلكو كلت ككلتون بزحهم دحكوينو ازيا مخانه ونبزحك ازيا تملسه والحمد لله دماني بعلاخي الشيخ برهان رب سبحانه وتعالى قيدل لي وخمت سلف الصالح زنا بروا المؤمن والمؤمن ضعيف في نفسه وقوي باخوانه حدث بينه بخمي إغاگه تگيگون يمكن اي ريول كبزر اربع انقفاطالو كبتحساب ابا هنا ابزق جاغيخيلي انت تروغوما لكن حوقا خمزج رخصه اخرى كقولو قويم باخوانه لكن قوه يركب حوارته مصدر ركب كله زي هو مالتي وزد ما الحمد لله كنت رب سبحانه وتعالى زبلوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان بر من غير زبلات حاغازوا زعبه خير دماني بزعبه توحيد بزعبه منهج السلف بزعبه سنه ابزغت تحابرون كله غزي تزعبه تحباري مالك وتزعبي متعبرون كف شركي نرحق كبدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم زي قبره نرحق كم اون ككل المعاصي رحقنا توبه نبل نبربن ما لا نبعلو عبيد تعاون مخانو مالتي طيب ثاني لو ما انت درسنا مالتي المؤلف رحمه الله تعالى اصل الثالث ما سرت تساوي زونهن ابقرنا حتى تلن من ربك من يربك زينت كلها نغم زين السهتام وما دينك انتي وهي مالتك ومن نبيك من يمتم نبينا بخس الاخر سلازي بذا سالسيت بصحنا مالته سلازي مؤلف انتهي بلا له مالتي ناي رسول الله صلى الله عليه وسلم كبذكرنا رسالاتن ون... قدن رسل الله عليه الصلاه والسلام زي... تلاقوا خبره سبحانه وتعالى لك غناي رسل الله عليه الصلاه والسلام توحيدهم بلغهم توحيدهم اما حلالهم اب التوحيد كلهم انبياء حادي اب بقيه الشرائع بالصغدا بالصواوما يختلف من شرع الى شرع لكن اب التوحيد كلهم حاد عينه مقامهم مفهوم تاسسره معي الرسالات تغسلنا قالوا مالتي يقول المصنف رحمه الله تعالى وكل أمة بعث الله اليها رسولا لذخونه امه دماني رب سبحانه وتعالى لذخونه تزبي انتي يرمالتي رسولا تذوخات يقول اب كل نسبتها ظلم الأخات ذاتهم دماني اته توحيد ابصحهم انت الشيخ ابن عثيمين نزا شرحه كله أي أن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده كلهم انبياء كلهم رسلات ننتهم صوعنيرم يا شباب نتوحيد سلاز نتا يردنا مالتي اذا توحيد زي ما اقدس عبايق اقدس فغان باون نجمر مخنا مالتي سلاز انبياء تدعوا ناتون بمنتا جميرم من بالتوحيد ام جمر الله اما اسلوبنا غير ده غير توحيد كسلنا نردؤم بتمسسبنا زخيد دعوان اكبر حزبنا زفوتو بو غيرنا نتووز بهال زي عبي جيجا منهج عبي مخاني ردع انتهي ده بيضرب بي يمكن يقبل يمكن ينسقه انساب زي لكن النسخه دعاء عند نبطوحد اوحد قبرن. سلازي اذا توحيد بقبال زي مقبال زي انا يرب صرح. لكن اخلاص غير كان الصخا هداه اللي خلونا بطوحدك تقدمو زي انا هيك الدنيا. قدم توحيد قال انا غيرات زقدم تليد مع دك ي جاي. مثلا بفضلناي صلاه نجمر فضلناي طهارا نجمر بمواعظ نجمر ذيتا زعما سولو نجمعت زبلته منهج الانبياء كلهم من التوحيد فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله السلام ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته وفي روايه الى ان يوحد الله نو معاذ بن جبل الرسول صلى الله عليه وسلم نبي من مثل اخو مالتي نجم مرت دعوه قبر لهم نزوم اهل الكتاب اليهود والنصارى ما لتي بتوحيد جمير الله الرسول صلى الله عليه وسلم دماني دعواناتهم بتوحيد جميرهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا لا اله الا الله بلغت قوته حتى المدينه كمان صحبه ترديهم يا اخ لنا توحدتوا وقبلوا ايبلون حتى انام تقولوا كمان بتوحصوا وعيسى دا قبرو خيطه توحيد دعوه تاع جابرو ميتوم الرسول صلى الله عليه وسلم ان سلاز هنا اهتمام كنقبره لنا بالتوحيد كمون بسنه بمنهج السلف وينها وينهاهم عن الشرك كموز رسو لازم يز باعته من التوحيد ندسو عن كله كشرك دما راحو يبلو مالته ودليل ذلك قول الله تعالى وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ سُورَةُ الْفَاتِرَةِ الْآيَةُ 24 أَب سُورَةُ فَاطِرْ آيَةُ قَصْرِي أَسْرَانَ أَرْبَعَةً رَبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْقُرْآنُ دَلِيلُهُ بَلْ نَمَالِكِ نُزُخُونَتْ حِزْبِي رَبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَسُولَكَ مُسَدَّدًا نُزُخُونَ حِزْبِي رَسُولَكَ مُسَدَّدًا بِأُخْمَ سَدَدَ مَا لَكَ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ مَا تُزُخُونَتْ حِزْبِي بِاللَّهِ رَبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الا خلا فيها نذير اي الا مضى وسلف فيها نذير الا انت استند راح حالي فز هزبي برسول ناتي رب سبحانه وتعالى انت رسول اذ رسول نذير نذير مالت اي ينذرهم عن الشرك كاب شركي عذابنا يا رب خي وردكم اذ الدنيا كاب شركي راح اقوم انبرنت كم ترى سبحان وتعالى زواله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اين عذبه منين اكو عذاب اين اورجنينا كسابر رسلاته ورسولكني بضبط كونكو نا تجهز لي خبر رب سبحانه وتعالى نزال روح زي اخر الدو بكاب شركي راح اقوم اخبل مالتو وقال كمو رب سبحان وتعالى انت ولقد بعثنا في كل أمة رسولة ان اعبد الله واجتنب الطاغوت اذاه هدف زعبيت هدف نيرسولات سلاقوا لا علم ما مالتي ولقد بعثنا في كل امه اب كل رسولات لاقنا ان اعبد الله نحدر ربي تجزونن مالتي تتخلى الدمه واجتنب الطاغوت راح حقو تتأقض اشتهنيو مالچواني ايكونو انتم في جانب والطاغوت في جانب اخر اشتهناب مالت للصغمه بكالي شنو نصنحوكه بتتاقوت راح مالت اي تقربو ومعنى الطاغوت ان شاء الله صعيبو خمس انايو ترغمنا يقول المصنف رحمه الله تعالى من نوح إلى محمد ك رسول الله نوح عليه الصلاه والسلام كساب الرسول الله عليه وسلم كل من زاه توحيد زاء نخب صحوا يم تعززون مالت يامرهم بعباده الله عزيز هون رسلنا في حزب التلا خدماني نحد رب تجزو يبلم وينهاهم عن عباده الطاغوت المخلوق طاغوت ما مالتي يتجاوز الحد مالتي دارت مسقار كل مخلوق دارت له حدود عنده دوب عنده خصره يقول اتحدنا المخلوق لا ملك مقرب ولا ز قربنا برب الملائكه كم جبريل عليه الصلاه والسلام ولا نبي مرسل ولا رسول صلى الله عليه وسلم تخون افضل واشرف خلق الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ابتدرجنا يا ربي اي بصحونيو مسربد الماني كن المسربد الماء خندارو قوم يبلنان نمنتاي مهما كان مخلوق مخلوقي ولا ملائكه يغون ولا نبي غن ولا ولي صالح انت غنه ربي سبحانه وتعالى يزقزازله انت داجن نعي تغازون نزبل كوينو ويثبات ان ده تغزو وخلو سوق نزريته خينو زي والعياذ بالله طاغوت نبلو تقيان غير له تجاوز الحد التي درتنا تسغيروا مالتي زي قبخه يهبون له لازم نخلقو زي زي خاني والعاذ بالله ابشركي يودق له ودليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتلبوا الطاغوت الشيخ ابن عثيمين تايبل مالاتيو هذا هو معنى لا اله الا الله ان نعبد الله لا اله الا الله نتحرئنايا ان نعبد الله الا الله واجتنب الطاغوت ها شباب تايتقول الله لا اله نفي جميع ما يعبد من دون الله لا اله مالاتكواني جوتز بال مملخه يلن زي النفي نثكلغه مالاتي إلا الله تلك دعماني بجكه حاده رب سبحانه وتعالى زياد مالك خمزه ايام قالت ان اعبد الله واشدب الطاغوت واضح زياد ايا زي ا لا اله الا الله وانت في السر مخنا مالتي بتحريره المصنف رحمه الله تعالى وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان والايمان بالله ابزاء كتاب والايمان بالله اللهم والايمان بالله حرف جر باء لزله لا. وافترض الله على جميع العباد نخلم باروتادمر سبحانه وتعالى المني فرضنا قد غيرو مالتي ان كفر بالطاغوت بطاغوت كنكعد علينا زونه مخلوق نعيتو جازو ني زبل وياني ولات كبه كومي مايكا وكعخي الي نحومم بعليك كمزي تصرفات هاللني كمزي يخالي ويدماني نايز متصخ زبل تهويلو ازي الطاغوت بزخن كحدالنا والايمان بالله بربنا اغنامنا اذا حينا يا ربي حينا يا ربي نمنتاي مخلوق اتحدناته درت له نايم مس لكن ما يرب حاجه ان الله على كل شيء قدير ذخونز قالوا رب سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله انتيبل له بزعبه الطاغوت في الصراء كله مالت الطاغوت له طاغوت مفرده ما تنتهي تقولها يا شباب طاغيه فرعون طاغيه لنا من انتهى تجاوز حده دورته سله انتي سول سله تقولها يا شباب سلسه حته دورته حالف انا ربكم ايش الا علي انا ربكم الاعلى سليزي. فرعون طاغوت وابو جهل عبد الاصنام والاصنام هذه من الطواغيت سنن ابن القيم رحمه الله تنائب له مالتي الطاغوت ما تجاوز به العبد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يعني زي باريازي درتناته عند حر حالف مالتو حده من معبود عينتاتنا تم سلسله تقيسوا شيخ ابن القيم رحمه الله من معبود تجازون زبل تخوي ويدماني سبت غزيهمو دسيلو منكر اي بلن زي طاغوت اهو متبوع ويدماني علم عليو باعلو حلال يا زي حرام يا نعيت خاطر نزبل تقول زون يشرع كما يشرع الله سبحانه وتعالى كما يربي شرعي حلال بنت حرام نت حرام دماني يغلطو باعلو شرع يوت زون طاغوت سباتكاي تختلوه عالم ما سيلوم مالتي او بطاعا واذا ما سلطان يبو مرحنه يبو بشرعي اين خيدنا بدوفو نعي تختلون سبل تخونه مغاني كما عنا يحجب زرزر مالتي بجون زي كونه خونيلو نافلت ازونوا العذ بالله كفري مخانن ازيهم كلهم طواقيته ملو مالتي رب خبزياتهم سلمنا ثالثا الشيخ من عثيمين تعالى اراد الشيخ الاسلام رحمه الله بهذا التوحيد لا يتم الا بعباده الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انتسب ذل مالتو توحيدنا كاسي ملوك هونك الينو الا بزم طواغيت قدك هذلك جاء المؤمن ربنا كزالنا ندوا دا بالك بربنا خيدنا دا بالك شرك كواني ربك لكن نس رب ما داركت تغبروا له له بزوم تواقيت زي اتم كي كحدنا توحدنا هنا ملوك خونا كل نيدو الشيخ المعسيني رحمه الله وقد فرض الله ذلك على عباده والطاغوت مشتق مش من الطغيان الطاغوت بالكلمه تاعو واطي عند من الطغيان صدما درت كام احلاف مالك نعم والطغيان مجاوزه الحد ومنه قوله تعالى انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه اب سوره الحاقه قصري ايا عسرت احد انت لرب سبحانه وتعالى انا لما طغى الماء اذا ما يدرت مس ماي طوفان عذاب زنبره نقوم نوح توحيد مقبال رب سبحانه وتعالى ماي بالعلم تحت سديد الله من سماي ماي يوقع ماي يوقع الزيبان تقوم بتحتي نثوم بالعلم تحت المريت اطلقليها ترى غت ثقوبات تشف بماي ولذلك رب سبحانه وتعالى نظم ايزنتايلو لما طغى الماء كبلن كولو ازمايزي ذروتو حاليف عن المعتاد مالتي كابتي وسناتو كابتي عقناتو حاليفو ما رغو بوتا ولذلك ودن نوح عليه الصلاه والسلام سااوي الى جبل يعصموني من الماء لكن أزي ما يزي معرخندي اطلق له سلسله نبره غبو خطم اي كان رب سبحانه وتعالى عذاب كم زي غيرهات في يوم نقوم لوح حتى والدنع فكان من المغرقين سبحانه وتعالى كتمس طلقو نيور ما قلت سلسله زي ما يزين تعبلول طغاوا الحد مخلوق دم خمزي دحر درته حالف بتصرحنا يرباتوني هذا بالله رب الغبر يكبر يخبل يجمر ازخا والاعاذ بالله طاغوت ان لما طغى الماء وحملناكم في الجاريه الجاريه انت مالتو عبا سفينه رب سبحانه وتعالى عبا مركب غير اللوم نوح عليه الصلاة والسلام ومن امن معه يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني السفينه اذي ماي يب... محير مس اطلاقلقه مالتي محير مس اطلاقلقه نتقوبو غيترافع مس رب سبحانه وتعالى حملناكم في الجاريه سفينه قرناكم يلوم نوصي على الصلاه والسلام مستؤمنين مالتي طيب الطاغو جنتاي مالتي بشرع البحر رينا وترقوم ازيا بقمكوا مالتي اذا خنرياتنا حنا حجل ما بشرع رايا طبعا ساعات تقرب على درجه 5 دقائق تطول كنا ان شاء الله واصطلاحا احسن ما قيل في في تعريفه ما ذكره ابن القيم رحمه الله اي الطاغوت اجي بشرع الاصطلاح انتقدناه يترجمنا الطاغوت بزياده صبو غيروا تعريف ذهبوا اي احسن زبلت اماله تعريف قالا ابن القيم رحمه الله يبل الشخص ما سمين رحمه الله انه اي طاغوت كل ما تجاوز به العبد حده كل فاريانتا عند حر غيرو مالتي تي درتناتو عند حر تاغيرو يا شباب سفيرو دوبناتو يدما حدنا تندحر سفيرو من معبود تغازو ان زبلت خوينه ويدماني تاغازو وخلوه سوق زبل نحر خوينه او متبوع ويد ما تقتلون نزبل كوينو او مطاع ويد ما تماززون نزبل كوينو مالتي والمراد بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين اذا المتبوع ويد ما المعبود نعيته غزون نزبل طاغوت يخنبل كلنا كمون نعي تقتلون نزبل طاغوت كمون نعي تاززون نزبل طاغوت اما صالحون فليسوا طواغيت تم صالحين كن طواغيت يكونون وان عبدوا او اتبعوا او اطيعوا ولاو تندحركو مالتو نعي تجازوني ايبلن اذا صالح لكن سبات بعلوم تجازي امه وسخا يفلصني خمزغزو وزللو اذا صالح زي طاغوت يكونن ويدما تختهلونه خيبلوم بعلوم دحر يختولللو كم اون ابجيها كما مثلا عيسى عليه الصلاه والسلام نصارى تجاز يمه عائشه وبدربي لم النصارى عيسى انت يلمونه عيسى عليه الصلاه والسلام ابن الله ده هو والله لمخه رب وتر بلغنا اليوم كنصر ربنا بعدله عيسى عليه الصلاه والسلام هل عيسى طاغوت كاين والعياذ بالله لا بل انما انت زي كي يرضى يوم القيامه ربك حتى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهي من دون الله ناقنا دغانسي نخلتنا اله قبرنا الكايم ديغا مزوم نصاره اليه ربحتهم عيسى عليه الصلاه والسلام ابدا اذا ايبلكون يقولون ما نبسو نصحو ساي ابسوره المائده ان السلام ورحمه الله وبركاته تفضل طيب كمون مثلا عزير اليهود انتهيل مالتي عزير ابن من ابن الله لهم هل هذا معنا عزيز طاغوت عاشوا كل لا بل انما انتايو ازي سبات بععلوم زغزو و لكن ما هم راضين فتمت ايكونوا فان الاصنام التي تعبد من دون الله طواغيت فزين اصنام زيعه زغزو و مزلو اوغيت زيناتهم يهبون الله تناهي ربن اصنام سلاذو زلوا وعلماء السوء الذين يدعون الى الضلال والكفر أو يدعون إلى البدع أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طواغيت علماء علماء السوء حماقات علماء العياذ بالله وثباتك علماء نصب مالتي زياتهم نابتفات يعدموا ناب, يعدمو. ناب كفري يعدموا لا بدعه يعدم كمونتي حنا الزغبرو ربي حرام بلو كمونتي حرام زغبرو حلالي لهم بعلم يحللو اذا اتهم والذين يزينون لولاة الامر الخروج عن شريعه الإسلام قال يوم انتم راحتم مسلمين بات شرعي تغذوا اذا تيقن عزلو باتبع لهم حنصا ذوصو قوم غيرهم نتمرهه المسلمين حنصا ذيصو لهم زياتهم طواقيات والعياذ بالله عليكم, عليكم السلام, السلام ورحمه الله وبركاته تفضل انا اشكرك تفضل احل وما <تصفيق> وكذلك انتما لاتي ينظم يستورد نعم ينظم يستوردونها مخالفه لنظام الدين الاسلامي طواغيت كمون زياتهم كم انت زودو مالك والعياذ بالله كابتم كفار امشي كابتون كفر ينصو حقتات ممرحات مالتي <سؤال> بزخاني نخيد زبلو ومخاني شريعه 50 زبل <سؤال> زلون لا تبه القران تقري لهم حديث تقري لهم مناج السلف فليتموا مز كلهن نتي حنص اصناتهم شريعه غادي فوم بتي اكايداناتهم حنقولو زبلهم تاخذو زخذو تخوينهم اذا اتوم تاينبلهم مالتي طواغيت نبلهم لان هؤلاء لان هؤلاء تجاوزوا حدهم هنا تجاءتم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتدارتناتم سيرموا حرفهم الاول عاذ بالله ابتينا يا رب سبحانه وتعالى صراحتهم ابتدانا عنا تجاوزونا نحنا اينا نحلل ونحرم لحرزهم غينهم زياتهم والعاذ بالله طواغيتنا بلا مالت حد العالم ان يكون متبعاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اتى حد ويدماني درتناي حد عالم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تغت عليك خونا اما حد الشرع خمس فلا اذى من الطغيان والعياذ بالله لان العلماء حقيقه ورثة الانبياء علماء ورثنا الانبياء بر حدش بعلم زمصهه نجر يبلومن يرثونه في امتهم علما وعملا واخلاقا ودعوه وتعليما كم اون ان جاي قبرو مالتي زم علماء زياتهم يعني ورثهم كالانبياء نهزبهم دمى يعلموهم كم اون بتكبار تحقير يوم كم اون ناب صبو تباي دعوه اس اوعس دحر توحيد مالتي كم اون منهجنا الانبياء كمي خمزنا بره كله يردوهم كم اون دعوه يقبرو لهم يعلموهم فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهو فهم طواغيت انت داكن كذب حالهم جم علماء والعياذ بالله علماء السوء نرب زح الرموح حلال ز قبره ببتي حنقولهم زخذو كم زغيرهم كاب شريعه نا اسلامنا نخوص نخئ لينا كنما رامر نخئ لينا كابشر اوساون كنكبر نخئلين عند حرزبنو خينوم ابزنا اخيرا قداي ابز ساعه تزي طواقي تنبلوم ربي سلمنا تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعه الشريعه مغنيات زاتهم دورتهم حليفهم كدين الشريعه كدين الاسلامنا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كدين الاسلامنا زختوا والعياذ بالله نمن تخذلون مالتي والاعوذ بالله نتي هوا سمعتنا توم بو ياخذوا مالتي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سلاذلوا ماحنتي بزعب انبياء كلهم نتوحيد كم تزوقوا حزبهم كم اون كبنوع علي صلاه والسلام كساب الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين كلهم نتوحيد كم تزوقوا أو كم اون